قال فَالحَقُّ بَالحَقَّ أقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَك مِنْهُم أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيِّن بسم الله الرحمن الرحيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَعِدْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الْتِقْنَ أَلَا لِلَّهِ الدين الْخَالِصُ وَالَّذِينَ تَقَذَّ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلَّا لِيُقَدِّرُنَا إلَى اللَّهِ فَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ كفار لَمْ يُرِدِ اللَّهُ خِذَ وَلَدَ الَّذِى اصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَبِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ والقمر يُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى